يوم يدعو الداع إلى شيء نكر قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر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 وَبَسْتَمَاءَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ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 تَمِرُ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كذبت 109. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 110. ألقي الذكر عليه من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 124. ورسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر 125. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 126. كذبت قوم نوط بالنذر إنا 114. وأرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط 115. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر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 119. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 110. فذوقوا عذابي ونذر 111. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 117. ولقد جاء آل فرعون النذر 118. كذبوا بآياتنا كل ذا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير